بل لم تفعلوا و وقفت اشتهناجر اجبرت شينا بونا خو ولن تفعلوا وابدا جهل فيتشتينوك شنك قران كتابك معجزه نرو اجنا فيك رابع من ده قرانك وكوي بينا الناس وخفتنا خدي تتقن النار بجاهين خوش اجيري بنباش دچا خوش اجيري دنا باش ايمان خود بين ان ايمان فند بينن وأفكر عنها نأخذها كبشرًا. بجاكيش أجري التي وقودها الناس والحجارة أو أجره الهدب أمروفا وبراء. بل وكيش وكي, وكي صنميتون يعني أجرك جلك جلك جرمة. ابنوانتشته اله الهدبن. نوكي أجر الدنياية ابدارا الهدب. وعِدَّت يعني أفر أجرها يهات حاضر كرنا للكافرين بو كافرا. اب زی آجیری دے